السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على الحبيبي محمد عدد خلقك ورضى نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك أما بعد استأذنت دكتور أحمد سيف النهاردة أننا نبدأ الأول عشان بس ظروف مرضية كده بسبب حالة الوفاة يعني الحمد لله وشكر الله, فجزاك الله خير فإن شاء الله بإذن الله أنا أبدأ باقي الأربعين الرمضانية وبعد كده ما تيسر منها إن شاء الله وبعد كده دكتور رحمة السيف هيكمل بقى أتاكم رمضان بإذن الله ويفنا عند الحديث رقم 13 بإذن الله دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضاركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كل أساطة 15 يا جماعة حديث رقم 13 اللي هو الباب الثامن الباب الثامن كيف نستقبل رمضان ضربة البدء خلاص وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كلها ولا يحرم خيرها إلا محروم يعني النبي عليه وسur party خلاص إحنا في أول ليلة في رمضان استطلق الهلال عرفنا أن إحنا في أول ليلة هنصلي طرويح بإذن الله سبحانه وتعالى وبكرة أول صيام وهنبدأ نتصحر يعني المجتمع بيبقى بقى إيه فالنبي عليه وسur party' اول كلمة بقى فرمضان يعني هدخال كده كلمات الطرويح مثلا إن شاء الله بإذن الله يبقى هنا فيه الطرويح سبتة يوميا بإذن الله سبحانه وت في رمضان وان شاء الله باذن الله ابقى معاكم يعني ان شاء الله ف فتخيل اول كلمه عن ليله القدر طب هو اول كلمه ترويح ليله القدر يعني طب ليله دي في العشر الاواخر بقى يلا يا جماعه ويلا يا رجاله بقى وليله 19 وليله 20 نبدا نتكلم عن ليله القدر انا في ليله 1 رمضان اتكلم على ليله القدر ليه لان دي محصله استعداد يا جماعه النجاح, النجاح مش خبطه حظ في اي حاجه في الحياه النجاح محصلة استعداد النجاح محصلة جهاد وكفاح بعد كده انت بتنال الثمار العظمى في حياتك وحياتك بتتغير تماما فالنبع السلام كانه يشير الى ان الفوز بليلة القدر او النجاح في العشر الاوائل من رمضان هو محصلة النجاح في العشر الاوائل والعشر الاواصل من رمضان فالنجاح مرتبط وبعضه النجاح ما هواش حاجات منفصلة ما هواش حاجات كده ايه ايه ايه نتف لا انت نجاحك في مجال من مجالات الدين او في وقت من الاوقات بنجاحك بي... في رمضان بيتوقف عليه نجاحك في عشرز الحجة نجاحك في موسم بيتوقف عليه نجاحك او بيساعدك بمعنى دق في نجاحك في الموسم اللي بعده كل نجاح بتعمله بيسهلك النجاح اللي بعده فالنجاح سلم حديث 14 بقى هقول لكم الرواية التانية اللي انا كتبها لكم هنا اذا كانت اول ليلة من رمضان سفدت الشياطين ومرضت الجن. صفدت الشياطين ومرضت الجن بسبب الصيام يعني في ارتباط ما بين تصفيد الشياطين وما بين الصيام الصيام اصلا ما الشيطان يعني كما قال بعض العلماء يجري من ابن ادم مجرى الدم طب هو انت الوقتي لما انت بقى ضيقت العروق عليه نتيجة الصيام يعني مجرى الدم نفسه ما عدش في الصيام زي ما كان براه فهل هذا اصلا بيسبب تصفيد وتضييق لحركة الشياطين ولا صفنة الشياطين ومردت الجان ربانيا من عند الله سبحانه وتعالى فعليا وقال لك ان اللي بيصفد هو المرضى يعني مش كل الشياطين بتصفد يعني في شياطين في رمضان ولكن اللي عارف بالظبط كده في كلاب عنية وفيه كلاب بوليسي الكلام البوليسي اتشالت عنك فالقاصر اللي مليان جواهر ما عدش لك حجة معنى كنت تنطلق اليه خلاص المخاطر ذالت فلما تلاقي نفسك متكاسل في رمضان اتهم نفسك وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب يعني ايه غلقت ابواب النار تعرف مثلا لما يكون مثلا ايه يعني مثلا مثلا يعني بلاعة وقفلنا الفتحة بتاعتها وقفلناها بخرصانة وعملنا على الحديد اللي فوق الخرصانة اقفال حديد وبعد كده واحد وقع فيها فانت كل اللي يجنينك ايه عملتها ازاي؟ ازاي تعمل النار يعني اللي بيدخل النار في رمضان ده ده عشان تدخل النار في رمضان ولا اعوذ بالله يعني يعني انغلقت النار طب في ناس تدخل النار في رمضان في ناس تدخل النار جاهد بقى عشان ي... ولا اعوذ عشان يغضب الله في هذا الموسم العظيم وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب يبقى إيه إيه يعني الصفقة اللي موجودة هنا في رمضان في كيف نصاق برمضان هو كيف نصاق برمضان ايه الفكر بتاع الاحاديث في الباب ده في الباب الثامن اللي هو كيف نصاق برمضان ان احنا بنعمل دراسة جدوى الرمضان يعني ده لو عايزين له عنوان طربوي دراسة جدوى الرمضان ورمضان ممكن نفوز منه بيه اول حديث ليلة بقرن من الزمان طب تاني حديث ابواب الجنة التمالية رمضان لوحده كافي ان تفوز بابواب الجنة الثمانية ونادى منادن يباغي الخير اقبل مش يباغي الهدى يباغي يا الخير ياللي عايز ربنا ييمل حياتك خير اقبل اقبل يعني ايه طالب في سنوية عامة وعارف مثلا ان مثلا هندسة بترول مثلا يعني لها مستقبل كبير محاجدش يصدق الكلام ده طبعا كل صدقه الكلام ده يعني ايه زالواهم بعد كده وسمع ان حدين هندسة بترول ايه وسمع ان هندسه بترول لا مستنت هندسه بترول انا لله وانا اليه راجع اه فهو الراجل يا عيني بقى خلاص اخذ قلبه الى ان يأتي بمجموعه هندسه البترول اخذ قلبه هو ده الاقبال فاصحابه يفوتوا عليه تعال ننزل نلعب مباراه ماشي فاضي هو مش فا... هو مش عايز اصلا وخلاص مجرى طموح نفسه اتغير الاقبال القلب إنك الاقبال عكس الاعراض انك انت الباقي بيتم ادي له عرض اكتافك انت باعرض عن الباقي مش عايز اصلا خلاص انا ده هو اللي بلك عندي علي قلبي يباغي الخير اقبل ويباغي الشر اقصر ولله اعتقاء من النار وذيك كل الليلة حديث الخمستاشر الحديث الخمستاشر والحاشية بتاعته الاثنين في غاية الخطورة يا جماعة الاثنين مقارنة يعني ده مش حاشية للحديث ده ده حديث وده حديث ولكن احنا جايبينهم عشان نقارن ما بين الاثنين في نقطة خطيرة الاولا دي واحد جيلي نبع صلاة فبيقول يا رسول الله ارأيت ان شاهدت لا اله الا الله وانك رسول الله ادي واحد ركن من الاركان الخمس صليت الخمس واثنين قديت الزكاة ثلاثة صمت رمضان أربعة خلاص الراجل ده عمل الأركان الخمسة بس بعد صمت رمضان قال وقمته يبقى رمضان لم يتحول عندي إلى فريضة فقط ولكن رمضان بقى ليل نهار عبادة يبقى أنا بالنهار في الصيام وبالليل في القيام فرمضان بقى موسم عبادة يعني الراجل ده عمل الأركان الخمسة للإسلام زيادة بس إنه اجتهت في رمضان فقط فبيقول النبي ممن أنا قال من الصدقين والشهدتنا الحديث الثاني بقى جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما الاسلام قال انت شهد الله الى الى الله ان محمد رسول الله تقيم الصلاة تقتل زكاة ادي الاركان كلها تحج و تعتمر الاركان كلها تختسر من الجنابة تتم الوضوء كل الى تبع اقامت الصلاة يبقى كل ده الاركان وتصوم رمضان بس كان ما فيش وتقوم قال فاذا فعلت ذلك فانا مسلم قال دعم يبقى الحديث الاولان بالكلام عن اركان الاسلام والتاني اركان الاسلام الكلمة الوحيدة الفرق و استثمار رمضان في العبادة فقط يبقى ده واحد عمل الاركان الخمسة, الخمسة. الاولان يبقى من الصدقين والشهداء والتاني فانا مسلم ايه الفرق اغتنام رمضان يبقى الدراسة الجدوى بتاعت رمضان بتقولك ان الحاجة التالتة اللي ممكن تخفي بها من رمضان ان رمضان يرفعك للصدقين والشهداء حديث رقم 16 طبعا حديث طلحة المشهور جدا الاتنين اللي اسلاموا من قبيلة من القبائل بالي واحد منهم كان قمة الاكتهاد في الصيام والقيام واحد منهم كان مقتصد في العبادة اقل منه بكتير وبعد كده دخلوا غزوة اللي كان في قمة الاكتهاد طوج مسيرته في العبادة بالشهادة في سبيل الله والتاني عاش بعده وقعد سنة بعده وبعد كده مرض ومات فخلاص مفيش وجه مقارنة اصلا ده قمة في العبادة وبعد كده الشرف سبيل الله وده متوسط في العبادة وبعد كده مات على سريره سيدنا طالح رأى رؤية بقى إن اللي مات على سريره ده دخل الجنة قبل أثاني فالمجتمع المدنة ألم إزاي طبعا دي كانت قضية في غاية الخطورة عند المجتمع المدني يعني الوقت إيه القضية اللي بتقلب المجتمع الدولار غير لي دي القضية اللي قلبها المجتمع دي القضية اللي فعلا فعلا يعني الهم سواء وجوه الاغنيه او وجوه الفوارغ من الفقير اصلا ملوش دعوه بالكلام ده هو هو كده مطحون وكده مطحون هو انتقل من محدود الدخل الى محدود الدخل الى مسدود الدخل وهو قاعد يتنقل ما بين الثلاث دول الثاني ده اللي عيني صحي لقى ثروته ال 150 مليون بتوعه نقص 16% فبقى 135 مليون فزعلان جدا انما الثاني ده اصلا هي يعني كده عمرانه وكده عمرانه يعني يعني فمره كنت رايح عمره ف... بقد ما مبلغ كده ف يعني اللي بقول له احجز لي فقال لي احجز لك في فندق عالي يعني فبقول له يعني ازاي يعني ده مش امكانياتي الماديه الوقت خالص قال لي بقول لك انت معاك كام قلت له واللي شاكب راكب كده وكله كده قال لي كده خربانه وكده خربانه يا عم روح فندق حلو وتبسط وايه وعيش عمره حلو فهو طبعا انا دعوت ان شاء الله كده عمرانه وكده عمرانه باذن الله وسمعت كلامه يعني بقى خلاص بقى فانت الله ونعم فالأضايا فالرا... اللي كانت بتقلب المجتمع وقتها هو واحد شاف رؤية ان, الع... ان الشهيد دخل الجنة بعد واحد تاني مات بعده بسنة فالنبي عليه الصلاة والسلام الاهتمامات كانت مختلفة جمعة القلوب كانت مختلفة فقال من اي ذلك تعجبون النبي عليه الصلاة والسلام انتم يعني <تصفيق> <تصفيق> اليس قد مكث هذا بعده سنة قالوا بلى قال وقدرك رمضان فصمى وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة فما بين ذا فما بينهما أبعد من بين السماء والأرض يعني رمضان هيخليك تسبق الشهداء أبعد ما بين السماء والأرض فرمضان فعلا دراسة جدوى عظيمة الحديث السبعتاشر بقى في دراسة الجدوى دراسة الجدوى اللي فاتت للأرباح طب الخسائر ايه لو انا ما اكتقتش في رمضان خسرت ليه لو من الزمان خسرت ان انا بقى من الصدقين والشهداء خسرت ان انا فوز بقى بقى جهنا التمانية لا لا لا, لا مش كده خالص يا ان لما الله سبحانه تعالى بيعطيك موسم الموسم ده يرفعك يضيعك يعني لما ربنا بيديك نعمة لو شكرتها هتبقى سلم توصل بين ربنا طب لو ما شكرتاش مش فرصة وراحت عليك ده بتنكسك بقى اكدر عشان كده الله سبحانه تعالى بعد ما عدد نعمه على بني اسرائيل قال ايه في سورة البقرة قال ثم قصت قلوبكم من بعد ايه ذلك يعني يعني مش ثم قصت قلوبكم لا النعم لما ما خلتكش اتقرب من ربنا بعدتك عنه فهنا بقى حديث رغم انفه رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخه قبل ان يغفر لها طب ليه يعني شقي عبد النبي كمان في الرواية شقي عبد ادرك رمضان غير رغم انفه رجل طب ليه لان رمضان لو ما رفعكش انت بتضيع فعليا مش قصة انك مخترمتوش بعد كده جامل لكم صفحة 18 بقى بعض ملامح للترويح بتاعة الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام عشان نفهم التروح بتاعتهم كان شكلها ايه فالأثر الاول ان عمرو الخطاب جعل اوباي بن كعبي وتميم الداري عارفين تميم الداري صحابي فلسطيني اسلم عامل وفوت سنة التسعة وهو صاحب حديث الجساسة المشهور وكان مبدع يعني وهو الاول من انار المسجد النبوي ونقل فكرة الاضاءة من الشام للمسجد النبوي ويروى يعني حديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان عندي بنت لزوجتها لك نور الله قلبك كما انارت الاسلام يعني ده حديث مروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل فجأة النبي كده المسجد لقى حاجة ايه ده ايه الجمال ده و ايه النور ده و الاضواء المتوهجة دي فقال له تميم الداري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يعني والحديث ده انا ذكرته بسنة ده في الاربعين الحياتية ده بحث من ابحاث معهد السيرة النبوية معهد النوى محمد فتميم الداري كان صحابة رحالة وحاجة من الصحابة العظماء فسأل عمر عينه هو قبيل بن كعب للترويح فكان القارئ يقرأ بالمائتين 200 آية حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام يعني تخيل كده انت وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر يعني بيقعدوا يصلوا من العشاء للفجر يعني بك يلحقوا يلحقوا يتصحروا في ربع ساعة من العشاء للفجر وكانت الركع ايه 200 آية فيشوف كده لدرجة ان اصحاب النبي قوة من نفسهم كانوا بيمشوا على ايه على اسيانهم وراحين يتصحروا في الاخر الحشاة الثانية اه اه عبد الله من ابي بكر بقى قال سمعته ابو بكر الصديق يقول كنا ننصر في, في رمضان من القيام فيستعجلوا الخدم بالطعام ما خفت الفجر ده في موطأ مالك اه اه وبعد كده فيعني المهم الاثار اللي احنا جابناها في صفحة ده جماعة ايه الترويح بتاعت الصحابة كان شكلها ايه وزي ما شفنا في الحديث اللي قابله الرجل اللي من بلي اللي كان صوام قوام وكان مجتهد في العبادة لا ما جيت جهد في سبيل الله يعني الاجتهد في العبادة بيؤهلك ان لما بيجي فعلا الازمات والنوازل انت بتمقى راجل في الوقوف مع دي الباب التاسع بقى خطورة العشر الاواخر من رمضان كلمة الاواخر دي غلط صلحوها هي خطورة العشر الاوائل من رمضان خطورة العشر الاوائل اول حديث جايبه لكم هو الحديث 18 انزلت صحف ابراهيم في اول ليله في رمضان طب انا جايبه هنا لان ممكن من اول ليله تخلص الليله اصلا يعني ممكن الفتح ينزل في اول ليله ممكن العادكم من النار في اول ليله ممكن الدعوه المستجابه في اول ليله فما تضيعش ولا ليله فانا جايب هنا جزء من الحديث اللي بيتعلق بالعشره الاوائل عشان في فتحات هنا يا جماعه في كنوز في ناس خدت كتير قوي في رمضان في انبياء في صدقين في عظائم من الله سبحانه وتعالى في رمضان تعرضوا لنفحات الله في رمضان الحديث 19 طبعا خطير جدا وفيه ناس كتير مشوهد أبلها منه رغم انه هو بيقال ولكن في ناس مشوهد أبلها منه ان الله تعالى لا يمهل في رمضان كل ليلة طيب ما ده في كل ليلة بره رمضان برضه ان ربنا بيتنزل في الثلث الاخير من الليل ايه الجديد هنا حتى اذا ذهب ثلث الليل الاول وهبط الى السماء ثم قال هل من سائل سائر يبقى الجديد هنا ايه؟ ان الملك بيتنزل في تلتين الليل الاخرين يعني التلتين اولاني اللي احنا بيصلي فيه تراويح انت خارج من التراويح ويبدأ تنزل الملك كان عورا من الخطاب بيقول للناس والتي تنأمون عنها افضل يعني, يعني فانت ايه يعني التلتين الاخرين من الليل دول يعني وقت تنزل الملك في رمضان في رمضان شهر له كرامة عظيم والحديث ثابت عن النبع السلام ونجيب لكم طبعا الايه الاسانيد في الهابشة الحديث الواحد والعشرين أبو ظر يقول قلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيامه ليلة ساعات يجي واحد فأقول لك مثلا أنتم تصلوا بحزب ليه ما تصلوا مثلا بثلاث أجزاء <تصفيق> كنا وإحنا طالبا نفرح أولا ما نعرف ان حدا يصلي بإيه ظروف الطلبة غير ظروف الدنيا كلها تماما يعني شهر عصر للتزام غير عنق زجاكتا للتزام غير ما بعد هذا يعني فماشا فكنا نفرح بقى ونروح بس يعني فعليا عمرنا ما فكرنا هو ليه اللي بيصلي ورا الشيخ 5 6 بس يعني ما الشيخ بيصلي والدنيا جميله يعني لقيت طبعا فانت جاي انتوا بتصلوا بحسب ليه حبيب قلبي ولا تترمونا على افضل مطرح تكمل مفيش مشكله خالص يعني والمسجد مفتوح والدنيا وافعه وفي نفس الوقت اه كلمه النبي بقى اللي قالها ابو ذر ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسبه لو قيام ليل يبقى انت تراويحك خدت بيها قيام ليله والعشاء خدت نص قيام ليله يبقى دي 2.5 وللسالهك يا مولانا ثلثين ليله اعمل اللي انت عايزه في قيام الليله يعني انت ممكن تطلع لك في رمضان بكام قيام ليله الباب العشر الاواسط العشر الاواسط يا جماعه هم القنطره الى ليله القدر القنترة الى ليله القدر يعني لازم نفهم ايه خطوره العشر الاواسط انا نمت قبل ليله القدر قبل العشر الاواخر ازاي يعني طب ان رمضان في, في اول ليله في رمضان اول كلمه تراويح يعني ليلة القادر ده في العشر اوائل العشر اواصل دي القنطرة ليلة القادر ما نفعش ان احنا نيجي ودي تبقى هي العشر ايام بتوع الواقع فانا يعني حاولنا نجيب ان احنا الاحاديث بقى اللي, اللي مش بتك... يعني رسول الله سلام ما كانش بكلم عشر اواصل تميتها ايه انما تعالوا ما نفتكر العشر اواصل تميتها ايه من احاديث رمضان العامة الحديث الثاني والعشرون انزل الزبور لاثنتائي عشرة خلت من رمضان يعني يوم تلتاشر وأنزل الإنجيل لثمان عشرة خلونا من رمضان يعني يوم تسعتاشر يعني برضو إيه إيه إيه المقول رسول أسام قال نزل أنزل القرآن لأربع وعشرين خلائنا من رمضان يعني ليه كم؟ ليه 25 فيبقىث إثنتائي عشرة خلت يعني إيه؟ يبقى أنت ممكن أنت يعني يبقى لو ده النهار يبقى الليله ليله, ليلة 13 طيب يعني معنى الكلام ده ايه معنى ده ايه الا المقصود انها ليله 12 اصلا هي, 12 هي ان العشر الاواسط فيها الزبور والانجيل في العشر الاواسط مرمرات يعني العشر العشر الاواسط زي ما عشان كده الحديث اللي بعده لله تبارك وتعالى عطقاء في كل يوم وليلة يعني في عشرين فرصة عطق من النار في العشر الاسط حديث اللي بعده لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة يعني فيه دفتر شكات على بقية كده عشرين دعوة مستجابة في العشر الاسط هو ايه الفرق من العشر الاسط والعشر الوائل هو انت جاي تنام هنا ليه مستكفي انت عارف الفتح فين انك لا تدري في اي طعام بركته ساعات تدع ربنا يبقى انت مريض مثلاً الوقت ده و ده و ده و بعد اسبوع و بعد اسبوع ايه و مره انت بصلي ركعتين و ابتدأ ايش فاق نزل هو طب هو ايه الفرق من ده و من ده انت ما انتش عارف هو ربنا بيعلمك انت لا تدري في اي الوقت بركته انت ما انتش عارف امت ربنا يستجيب فبالظبط كده ما, ال... ما يمكن العشرين فرصة اطلق دولهم اللي ربنا يباركلك فيهم الدعوات المستجبة دي وبالذات طبعا تخيل كده العشر الاوائل اا واقف عليها مثلا 1 مليار ونص ففي نص مليار واقفين على باب الفتوحات في, الع... في العشر الاوائل والعشره الاواخر مليار كاملين واقفين على ابواب النفحات في العشر الاخر عشر الاواسط يا ما فيش الدنيا فاضيه يعني فالفتح اسهل للمجتهدين في العشر الاواسط الحديث ال25 طبعا بقى هو ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله ما تقعدش ترجع له الله سبحانه وتعالى يقول ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين يا بتطلع لقدام هترجع لورا طب انا هقف النص مفيش حد يقف النص ان لم تكن تتقدم فانت تتاخر فهنا ولا اذا قوموا لتاخرون هترجع ورا ليه حتى يؤخره الله ما, ما يعني عقوبه انك انت قاعد ترجع هترجع هترجع ازاي ده المفروض لما بتذوق القرب من الله سبحانه وتعالى انت تتلهف نفسك على بر واحسان الله هو انت شفت من ربنا ايه وحش في العشر الاوائل عشان تتراجع في العشر الاوسط شفت حاجه شفتش اجابة ضعاء شفتش كرم مشفتش نفحات مشفتش روحة نفسية شفتش سعادة مشفتش حاجة في القرب من ربنا تقربك اكتر فانت جيت وبعد كده بدأت ترجع يعني انا لو حد عملها معايا انا يعني انا هعمل معايا كده <تصفيق> لو حد عملها معايا انا يعني لو مثلا حد مثلا طالب انا عايزة تربه وبدأ يقرب وبعد كده فجأة بدأ يكبر دماغه طب يعني انا هعمل معايك بشر او مثلا ف... ف... يعني ولله المثل الاعلى يعني رب العرش العظيم رب عزيز انت ايه مع... يعني انت ايه اللي بعدك عنه ايه اللي شفته وحش عشان تبجع تتأخر تادي الحباب الحداشر الاعتكاف اعظم معذكر رباني الحديث السبع والعشرين السبعة والعشرين يا جماعة سبعة تنظلهم الله تعالى في ظله انا عايزكم تطلعوا لي اربع اسباب للوقوف في ظل عرش الله من اعتكاف العرش الاخر من الحديث ده سبعة يظلهم الله بظلة عايزكم تطلعوا لي اربع اسبات رجلان تحبى في الله طبعا اجتمع عليه هو ايه قلبه رجل قلبه معل... رجل رجولة قلبه معلق بالمفادي ذكر الله خاليا ففضت عيناها تصدق بصدقة عادي ممكن تعمل في الاعتكاف برايا وان كان الاعتكاف سهل الليل الوترية بيعد الرجالة بقى وكل واحد يطلع فلو انت عملتها فلو انت بيها ماشي تفوز بيها شابه النشأة في عبادة الله واحد لو واحد معتكب بقى اعداد سنة ويجامع شابه النشأة في عبادة الله يعني الاعتكام فرصة للاقوف في ظل عرش الله سبحانه وتعالى الحديث 28 ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب تخيل بقى اللحظة اللي انت خارج من بيتك وراح تعتكب فيها ما حدش يجي يا جماعة يوم 19 رمضان ويدور على الاعتكافات ده نوع من انواع الحمق يعني يعني انت لازم نبدري انت عارف انت تعتكب فيه لاني مفيش اعتكاف هو مش محدد وياخد مين هو كل اعتكاف له له طاقة ساعة يعني مثلا هنا ام عشرين واحد مثلا يعني فانت من واحد رمضان انت عارف انت هتاخد مين اصلا واحد بقى جايلك عشان خطري هعمل خطر ايه ايه مفيش عشان خطري يعني فأنت, فانت لازم من بدري انت عارف انت تعتكب فين وعارف فين الاعتكافات وبتستأذن هنا, بتستأذن هنا, بتستأذن هنا وتشوف مفيش حاجة اسمها انك تجي في موسم خطير الاعتكاف ده نقلة عمر حقيقيا يعني نقلة احنا يعني احنا كل نقلات عمرنا كانت في الاعتكاف نقلات عمرنا الحقيقية الفعالية كانت في الاعتكاف الاعتكاف ده عشر طيب انت عاد مع القرآن خالي انت يعني مش ممكن مش هتحصل يوقض من شجرة مباركة الو... ما ربنا بعدها الف بيوت اذن الله ان ترفع في المساجد يوقض ده التنوير اللي بتحصل فجأة جواك لاتقاد الايمان اللي بيحصل ده ده في المساجد هيحصل فين احسن من الاعتكاف فانت الاعتكاف انت يعني فرصة اسأل الله ان يوسره لنا جميعا اسأل الله ان يوسر لنا اعتكاف العرش الاخر من رمضان هذا العام لنا جميعا يا رب الله مامين دوروا يا جماعة دوروا يا جماعة مثلا طب انا عايز اعتكف معكم في مصحب خلاص ابو عمر مدير المسجد اهو انت بتروح بتقول له قالك لا عشان خلال يا ابني دور على مصلحتك حبيبي شوف مصلحتك يعني, يعني انا بنصحكم في الله مع جماهير 19 رمضان دول اللي كل سنة من بقلنا 20 سنة نعتكف من, من ايام مسجد السلاب يوم 20 رمضان ده في جمهور كده انا جاي من اسوان طب انا عملك ايه يعني انا ماذا افعل يعني الاعتكاف ده وراء ترتيب مادية واكل قصص وحكايات وادارة وقصص فما فيش حد يجي 19 ولا حد يجي 15 ولا حد يجي 10 ولا حد يجي اصلا انت روح شوف مصلحتك خلاص يا مولانا ومع كما ما فيش نظر يعني مثلا طب انا جاء اعتكاف معاك وطب بصة خدوني وايه يعني مثلا أنا يعني ها يعني ها أقدم قربان كده لله سبحانه وتعالى عشان يعني مثلا إن أنا مثلا شاء الإفطار العشرة يعني مثلا ساعدة أفكر <تصفح> <تصفح> <تصفح> يعني فعلا فعلا أنا بقول كلام أنا لو أنا بصحية الوقتي أنا كنت قلت صيغة فيها غضب يعني يعني على, على هذه النوعية ولا يزالوا قوموا يتأخرون حتى يخرم الله الاعتكاف مش قوته احنا اعتكافنا انا اخطر اعتكاف في حياتي كانت في قاريا كانش معنا ولا شيخ اصلا والتراوح كانت عادية جدا جدا ولكن كان الواحد همته انه عايز اعتكاف يا ابني قومة الاعتكاف مش في القصة اللي فيه قومة الاعتكاف فيك انت تناوي ولا مش ناوي ناوي تمسك المصحف راجل قراءة تدبر قراءة تركيف عشر طياب ولا ما انتش ناوي يا القيمة فيك انت ف... يعني كان بعض اخواننا يقوم رايحين شايفين مسجد بعيد كده وما فيش معهم اي حد خمسة ستين معتكفين ف... شوف مصلحتك الاعتكاف اخطر من انك تضيع ما توطن ده وطن رجل دي الرجولة. المساجد للصلاة والذكرى فيش ها الاعتكاف اصلا ما ينفعش انا كنت هتقول لحد لو سمحتها هاتلي خدالب فيش الكلام ده ده عكوف على العبادة الا تبش بش الله شوف الفرح ربنا بك من حين يخرج من بيتي لحظة خروجك للاعت لحظة خروجك للعبادة في بيت الله سبحانه وتعالى الحديث الثلاثون يعني نختصر شوية اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكف معه بعضه نسائه وهي مستحادة ترى الدم مستحادة يا جماعة الحيض اللي هو نزيف الحيض الاستحادة هي نزيف الرحم اللي ملوش دعم الحيض وده نزيف موجود كتير جدا ناس الله لعفاء العفاء ممكن يبقى, بسبب ورم ممكن يبقى بسبب مرض ممكن يبقى بسبب اي حاجة نزيف الرحم يعني زيف فربما وضعت الطاست تحتها من الدم عندها نزيف رئيب لدرجة تضع الطاست تحتها من الدم يعني وهي بتصلي يعني بتنزف ناس في شريط جدا مفروض تروح مستشفى الطوارئ ومصممها على الاعتكاف ليه؟ فاهمة امتى الاعتكاف الاعتكاف حقيقة اوعى تضيع هذا الثواب بعد كده بقى دخلنا طبعا على ليلة الادر وما ادركه ما ليلة القدر انا هادي بس الحديث 31 فيها الحديث اللي بيبين ان النبع والسلام اعتكف شهر كامل عشان ليلة الادر شهر كامل النبع والسلام اعتكف ده السنة دي ليلة الادر كانت 321 حدث المخال النبع اعتكف العشر الاوائل ربنا لم يعلموا متى هي اعتكف العشر الاوائل وهو بيفض الخباء بعد عشر تيام جبريل جاله ان الذي تطلبه امامك اللي انت عبالك عشر تعب عشان طب ما قلت ليه ما لازم تتعب <تصفيق> يعني لازم تتعب و... و... ولانك تعبت قلت لك ما جايزة انك تعبت ان انا قلت لك انها مش هنا يعني دي في حد ذاتها جايزة عظيمة انها بيعتكف العشر الواصل يوم عشرين رمضان اللي هو لسه عشر ساعات وليلت القادرة تبدأ اللي كانت لقيت عشر يوم عشرين رمضان بيفض الخباء انت بتشعرها في الفتح ايود ما تزهقش والباب هيتفتح خلاص ما تزهقش والباب هيتفتح خلاص يا بخت اللي هيصبر على باب ربنا يا بخته يا بخت اللي هيفق في ربنا يا بخت اللي, اللي هيولح على ربنا هيولح الإلحاح هو أعظم مفتاح أعطاه الله لك لفتح خزائن الله ولفتح مغاليك خزائن السمات والأرض لح خليك يعني ارمجتك كده تزاقش هتزاق ليه هو يعني ايه هو ربنا عنده حاجة صعبة فيش عند ربنا حاجة صعبة يعني بالذات يعني المكسرين من التدبر في خلق الله عنده هذا الامر حقيقة راصخة يعني ربنا قادر على اي شيء سبحانه وتعالى لح يعني هو يعني فدع ثم دعا فقال ليه عائشة اشعرتي ان الله قد افتني فيما استفتيتو فيه استدعي ان ربنا سحر سحر اسود يهود عاملينه ومش عارف عاملين ايه وسرقوا مشط النبي وعملوا له علي سحر وربو حاجه مش فيلم مش ممكن وراء في ركعتين في ركعتين في ركعتين ها فدعى ثم دعا يعني السيده عيشه نفسها بتوصف حالته ساعتها انا هلح بقى رمضان ان الذي تطلب امارك طب ما قلتليش ليه ما هو انا اللي قلت لك انا جايسه انجد 21 النبي عليه الصلاه والسلام بقى نام حلم رؤيه عليه الصلاه ان ليله القدر هو بيسجد والارض كلها ميه وطين ووش النبي عليه الصلاه والسلام ايه مليان ميه فالنبي شاف الرؤيه ديت في هذا العام فحدثت هذه الرؤيه وتحققت ليله 21 فالنبي عرف ان ليله القدر بس ما فيش الاعتكاف تقدما مع الله ولان الاعتكاف مش بس عشان ليله القدر لا تكافع عشان قلب قلبت حياتك كلها طيب النبي عليه السلام بقى تعبوا هنا ربنا كافقوا عليه بايه ايه المكافأة اللي ربنا كافق نبي يعني على, علي انه هو السنة دي اعتكف الشهر كله العلم بايه هو في ايه من اللي من جواب يتكلم ايه المكافأة يا اخوانا الحديث واضح زي الشمس ان ربنا يعرفه انه في العشر الواخر قال له يعني ربنا يعرفه انه في العشر الواخر اما تتعب ربنا هي سبحانه وتعالى طب وإيه المكافأة التانية وتر في وتر ارجالة في حاجة تانية خطيرة حصلت شو ممكن الرؤية ان ربنا يعرفه انه ليلة الادري دي يعني انت متخيل يعني انت شفت انك تسجد مية وطين بعد العشد سماء شتت بقت مية وطين ايه خلصت يعني فهذا موت نفسك بقى فيها بقى يعني لما تعد ربنا ريحه السنة دي وكل سنة بعد كالطور عمره والامة كلها فانت لما بتتعب انت مش بترايح نفسك بس انت بترايح الامة كلها وردك انت بتشق مجرى للامة كلها بعدك انت ما بتتعب عشان تطلب علمه وترحل في طلب العلم و و... و... و... يعني يعني إنت... إنت... انت بتعمل مستقبل لنفسك ولي الامة من وراك طيب طبعا حديث الصنابيحي النقطة اللي فيه الخطيرة ان واحد قالوله النبي مات اول ما عارف ان النبي مات اول سؤال فقاله ايه طب ليلة الادرين يعني طب مع اصلا انا الوقتي فاتتني صحبته في الدنيا ما تفوتنيش في الاخرة طب انا ايه اللي ينفع ادخل مع النبي ببنى الاخرة اعلى حاجة اعرف ايه ليلة الأدريب. فمتى ليلة القدر؟ فطبعا إيه؟ هندخل على طول بقى في الباب 14 و 15 يا جماعة لأن طبعا ديت هي أخطر يعني بابين في العشر الأواخر على الإطلاق الباب 14 ليلة القدر يمكن أن تكون في أي ليلة وتريد الباب 15 هل يمكن ان تأتي ليلة القد في ليلة زوجية؟ فجايبين حديث على ان ليلة 21 اللي هو حديث إيه بقى؟ حديث آه آه آه رأى أنه يسجد في ماء وطين خلاص اللي هو, اللي, اللي هو نفس اللي فات خلاص اه طيب اه ليله 23 تحرى ليله القدر ليله 23 حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها طب ليلة 25 انزل القران ل 24 ليله قالت من رمضان ليله 25 الحديث ده بسببه المحدثين يعني ايه زي الشيخ الالباني على ان يعني على ان, ال على ان يعني ليلة القدر ليله 25 طب هو النبي صلى الله ليه بيقول دي وبيقول دي وبيقول دي ليه عشان ليله القدر فعلينا اخواننا ليله متنقله هو احتفال للقران كله نزل في بيت العزه في ليله 25 كاملا فكل سنه في العشر الاواخر الله سبحانه وتعالى بيامر في موعد معين في العشر الاواخر ان يكون الاحتفال الكوني بموعد نزول القران للارض فانت هو امتى ما أم هو لو سبت خلاص والامتحان راح اصلا هي لو سبتت 21 يعني لو النبي ليله 21 اهو هو خلاص شاف الرؤية الناس قالت 21 لو هي صارت بقى 21 كان إيه اللي حصله خلاص اللي يعني ما عادش فيه بقى الو... ال... ال... الجايزة العظمى في العشر الأواخر هي إن القرن من الزمان ما انتش عارف هو إمتى فمضطر إنك انت تموت نفسك بقى في قراءة القرآن عشر طيام فبتاخد تغيير جبار في حياتك ربنا بيغير الأمة طب أمالي النبي على السلام يعني في ليلة 27 هنا لما الراجل يا نبي الله إني شايخون كبير أشقه علي القيام فأمرني بليلة النبي قال له عليك بالسلام علي أول حاجة جماعة واحد بيقول له أنا راجل عجوز أنا راجل عندي 85 سنة أنا راجل عندي يعني راجل كبير 85 سنة راجل كبير جدا ها إنتوا عارفين أكتر حاكم حاكم في تاريخ المشاريع مين اطول حاكم حكم في تاريخ البشره مين سيدنا مين لا اطول حاكم مده زمنيه 1000 جنيه اللي يقولوا حاجه يقولوا ده مستحيل تجيبوه طب الثاني بيبي الثاني ده من ملوك مصر في الاسره السته الفرعونيه حكم حكم 82 سنه وفي بعض أقوال علماء يعني حكم 96 سنة مسك الحكمه عنده 8 سنين وفضل لحد ما بقى عنده 100 سنة وسام الحكم بثور الجاعة حصلت في البلد أول ثور الجاعة حصلت ببن <تصفيق> سنة يعني هذا الرقم اللي قال 82 سنة فضل ف... يا نبي الله إني شيخ كبير يشق علي القيام أنا يعني في النبع سامة وقى خلاص أقول لك أنا مش هقدر هو ليلة. ده اخر Peace فصاعة خلاص ما يقول sa 5 the is tau call. لان اكثر ما تأتي السابعة. يباية بتتنقل ولكن اكثر ما تأتي كمتى السابعة. انما مش معنى كانها ما بجيش خمسة ولا بتجي لا ولا تيدي واحد ولا تيدي تسعة يعني السلين اللي فاتت بتجي في جميع لياله. ولكن اكثر ما تأتي السابعة فاهتم ب هي 5 Phone GEORGE WIB t19 في 9 يمضين. خلاص يلين 29 طيب هل يمكن ان تقتل الهلة القادري في الهلة الزوجية آه هنا بقى النبع والسلام عم حديث بص ألب الموازين التمسوها في العشر الأواخر في تسع طبقين أو سبع طبقين أو خمس طبقين أو ثلاث طبقين أو آخر الليلة ايه لألب اللي الموازين هنا ايه لألب الموازين برضو ايه لألب في طبقين ان النبي هنا ما حسبش من الاول ما كله 21-23-23 هنا النبي ام حسب من الاخر فده الجديد طب انا هعرف من الان الاخر ما قالك بقى 29 ولا 30 انا مش عارف فتبقينا هنا بقى ايه بقى لو رمضان 29 بقى تيه الايه بقى تيه الزوجي خلاص رجالة ايه آدي قصه طيب كيف نودع رمضان جايب لكم حديث بقى التمس ليله القدر اخر ليله من رمضان اخر ليله بقى ليله 29 الليلة. يعني النبي يقولك لاخر ليله زي ما قال انزلت صحف ابراهيم في اول ليله قال لك التمس القدر في ايه اخر ليله هي قتال حتى النهاية لاخر لحظه وانما الاعمال بالخواتيم ماذا بعد رمضان طبعا احنا جايبين الحديث اتبعه 6 من شوال معروف اتبعه يعني خلاص فاذا فرغت فانصب مش فاذا فرغت فالعب والمؤمن اذا ارتاح غفل لا يضرك بالنعيم والشمس اذا وقفت في كبد السماء لكره الناس والماء لو توقف في مجاريه لتعفن ماعش المسلم يقف عن الحركة في العباده لله سبحانه وتعالى انما حديث امه سليم بقى اللي جايبينه اللي هو عمره في رمضان كحج جماعي هو جايبينه هنا يا جماعه لان الكلام ده في ذو القعده يعني, يعني النبي بيقول لها يعني الحجة راح عليه جزء طلع ومخداش معاه فرح النبي بتعيد فالنبي عسلم قال لها عمره في رمضان طب الرسول الله ده لسه في ذو القاعدة لسه عشر شهور على رمضان ونبي بيقول له استعد رمضان يعني يبقى ماذا بعض يبقى احنا جميل حديث ده عشان نقول ماذا بعد رمضان ايه استعدادنا رمضان ده الناس النصحة بقى. بعد كده حديث من صره أن يبسط له في الرزق أو ينسأ له في أثره فاليصر رحمه لأنه خرجت من موسم العمالة في رمضان لموسم صلوة الرحم في العيد حديث الأخراني عقوبة عدم إتمام الصيام في رمضان بدون عذر اللي هو بقى ثم انطلق به فإذا انا بقوم معلقين بعرقي بهم متعلق من الرجليه كده مشققة أشدقهم من العطش الرهيب تثيل أشدقهم دمان يعني, يعني تخيل ده واحد بقى كان بيشرب في رمضان وكان بياكل في رمضان فايه جزاء من جنس العمل قلت من هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحل صومهم الخطورة هنا يا جماعه ان طبعا الحديث ده متقال ربنا يحفظنا وربنا يتب علينا عشان نشتغل في الجولات دي عشان نشتغل في الدعوه دي عشان ننبه الناس بيه لان بقى في استهانه بالفطر في رمضان الحديث ده مش بيقول الذين يفطرون في رمضان لا الذين يفطرون قبل تحل صومهم يعني ايه يعني واحد جه على العصر عطشان مش قادر فهمشار. اموت بالجوع من, من, طو... من غير عذر حقيقي يعني ده واحد اتسحر وصام حوالي مثلا 12 ساعه من, من اليوم وجي في الاخر قال لك مش قادر فده اتخيل ده عقوبته امال بقى اللي من اوله مش ناوي يصوم اصلا عندوش رمضان اصلا يعني فتخيل بقى يعني فضل الله اتمناها وان شاء الله باذن الله الامتحان امتى يا باشمهندس اللي جاي اللي هو قبل رمضان على طول مال الجايزه امتى بقى الاوائل والكلام ده ترويح باذن الله امال الجائزه هتبقى ايه بقى الاوائل هنفطر معاهم في رمضان مره ولا, ولا نعمل ايه ولا هنعمل ايه ان شاء الله هيبقى يعني بقى يعني ايه ممكن يعني ايه لو دكتور احمد سيف كده ان شاء الله ونقوم فطارين معاهم كده مره مثلا او مكان يعني نجيب له كل واحد عروسه مثلا ايه انا هدخل مو... ايه لا <تصفيق> انا هدخل عشان اتبرع بالجائزه في هذه الحاله لحد من الشباب اللي... آوه... كده بينا توفير <مصدر تصفيق> <تصفيق> ال... الناس الله العفو والعافيه ان شاء الله باذن الله خلاص يبقى الامتحان الخميس الجاي الشيخ امين جه امال دكتور محمد جلال مش هيدي الخميس الجاي ولا ايه مش هيبقى داخل في الامتحان طيب الله يعينكوا يا رجاله شدوا حيلكوا في المذاكره بقى تبقوا داخلين رمضان مذاكرين بجد ماده يعني الصيام اللي دكتور احمد سيف بيشرحها ماده ال40 هيفرق معاكم الدوره ديت تفرق معاكم فرق كبير جدا لو ذاكرتوها شدوا حيلكوا وربنا يوفقكم وربنا ينفع بيكم انا والله اتمنى ان انا يعني كنت يعني اجلس واسمع درس دكتور احمد سيف زي المرة اللي فاتت والمرات اللي قبلها لو حد عايزني في حاجه بس ظروف يعني وفات حماتي امبارح والسفر والرجوع انا يعني ما نمتش في امبارح لسه ف فاعذروني يعني فعلا هننطلق و سمح بقى المره ان شاء الله باذن الله وان شاء الله باذن الله احنا مع بعض ان شاء الله وطول رمضان بقى باذن الله خلاص يا لحد ما قبل الاعتكاف يعني باذن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا أنت استغفرك واتوب الي